قصتنا اليوم نشيئة الله عز وجل من افات الإساء عن افة التلينا بها جميعا الا من رحم ربي. ثلاث كلمات لا يحبها رب العباد سبحانه وتعالى ولا يحبها رسوله صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنون هذه الكلمات اوردت من قالها موالد التهلك. الا وهي كلمة انا وكلمة لي وكلمة عندي. من قال انا وماذا كانت نهايته? من قال لي وماذا كان عقبته? من ذا الذي قال عندي ثم كيف كانت خاتمته? اولا كلمة انا والعياذ بالله رب العالمين قالها ابليس لما خلق الله عز وجل ادم ونفخ فيه من روحه امر الملائكه ان تسجد لادم فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ابليس ظن ان الخيرية موجوده فيه فقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين كان عاقبه كلمه انا هذه ان طرد والعياذ بالله رب العالمين من رحمة الله ولعن واللعنه هي الطرد من رحمة الله نعوذ بالله من سخط الله وعقوبته كلمة انا هذه للأسف الشديد موجودة على السنة الكبير والصغير وموجودة على لسان الرجل والمرأة وموجودة على السنة الجميع الا من رحم ربي يقول انا صنعت كذا انا عملت كذا انا يعني افخر بكذا انا احوي من العلم كذا وكذا انا سبحان الله يعني امتلك كذا وكذا انا من عائلة كذا أنا سبحان الله كلمة انا هذه موجودة عند كثيرين وللأسف الشديد يعني تدخل الى الانسان كبرا حتى ان بعض للأسف الناس يضحكون على افسهم يقول لك يعني انا والعياذ بالله من قول انا سبحان الله يا اخي الكريم يعني اذا انت كنت تقول انا يعني بدلا من ان تستعيد لا داعي ان تقولها لان من واجب الناس ان يتوبوا لكن ترك الظنوب اوجد يعني الاساب للواجب ان يتوب لكن يعني الوقان خير من الادا يعني بدلا من ان تجنب ثم تتوب فالله اعلم يغفر قنانسة الله المنفرة عليك ان لا تقترب من التنبع اساسا هذا من واجب المسلم الوغم خير من العلاج فكلمة انا هذه تجعل الانسان يصاب بالكبر يصاب بانه عين خاصة انه صناعة خاصة ان له ملكات خاصة ان له ذهن خاصة أن له عقل يعني مبدع غير عقول الاخرين وله قدرة مطلقة او قدرة اخرى غير قدرات الاخرين ويمتلك يعني ملكات معينة تحت كلمة انا يدخل الانسان او يدخل الانسان نفسه مداخل الكبر ومداخل ف فهنا يعني تكمن كارثة كلمة انا هذه افة يجب ان ننتهي عنها فلا نقول انا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يطرق عليه بابه قال صلى الله عليه وسلم من؟ قال رجل انا فقال عليه الصلاة والسلام انا انا كأنه كرهها يعني كلمة انا هذه كلمة لا يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا طرقت الباب وقل لمن تقول فلان اذا اتصلت بالهاتف مثلا ورد عليك انسان تقول السلام عليكم فلان فلان فلان, فلان, فلان ابن فلان هكذا بالاسم وبالتوضيح حتى يستأنس الذي على الطرف الآخر اذا طرقت الباب قيل لك من لا تقول انا وانما قل فلان هكذا هذه آفة خطيرة كلمة أنا هذه تتحول من لف يعني مجرد لفظ إلى شعور قلبي بأنه أفضل وأنه أحسن وأنه أقوى وأنه أغنى وأنه أغنى أعلم هكذا أنا هذه أوردت صاحبها موارد التهلكة قال إبليس أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين فكان عاقبته أن طرد من رحمة الله والعادة والده بالعالمين العالمين الكلمة الثانية الخطيرة التي يجب أن يتوقف الانسان عندها ولا يذكرها كلمة لي من الذي قال لي؟ قال فرعون ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي لي هذه تخص الملكية انا لي من الأولاد كذا لي من المال كذا لي من الشهادات كذا لي من العلم كذا لي من الضياع كذا لي من المصانع كذا لي من الشركات كذا هكذا قال فرعون لي ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي كان عاقبة قائل هذه والعياذ بالله رب العالمين ان اغرقه الله عز وجل هو جنوده اجمعه للاسف الشديد الانسان لا يجب ان يقول به انما هي اموال الله في ايدينا انما هي نعم الله التي خولنا اياها انما هي كرم الله المحت وفضل الله العم ونعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى اولاها ايانا رب العباد ورب النعم حتى نشكره عليها وحتى لا ننسى بالنعمة المنعم يعني نذكر النعمة وننسى المنعم نرى نعمة الولد وننسى من الذي رزقنا اياه نذكر نعمة المال ولا نذكر من الذي رزقنا هذا الماء، نذكر نعمة الصحة ولا نذكر من الذي اعطانا نعمة الصحة، نذكر نعمة العلم ولا ندرك ولا نعي من الذي اعطانا هذه النعمة الكبرى نعمة الوجود او الانغماس في كل هذه النعم الكثيرة، وإن تعد نعمة الله لا توصف وانما أقول انما الله هذا مال الله الذي اعطاني اياه هذه صحة رزقني رب العباد هذا علم يعني الله عز وجل فتق ذهني على فهمني ودراستي وهكذا فلا نقول كلمة لي لأن قائل كلمة لي هذه باء بمصيبة كبيرة وأنه أغرق والعياذ بالله أغرق وجنوده في الدم والعياذ بالله رب العالمين أما كلمة عندي هذه كلمة خطيرة يقول الإنسان منا انا عندي من العلم انا عندي من المال انا عندي من الجهد الاجتماعي انا عندي من المركز الوظيفي انا عندي كذا انا عندي كذا هذا الانسان لما قالها في البداية كان قارون والعياذ بالله رب العالمين لما كثرت امواله وكثرت ضياعه ارسل اليه كريم الله موسى ليأتي بزكاه ماله فقال قارون لرسول موسى من الذي بعثك؟ قال له كريم الله موسى لماذا؟ قال لاخذ منك زكاه اموالك كثيرة فنظر قارون الى امواله وضياعه وقصوره ويقول الله عز وجل إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة يعني مجرد النفاتيح مفاتيح الخزائن تحملها طائفة كبيرة من الناس عن الطخ هذه المفاتيح فما بالك بالخزائن وما فيها حتى تمنى أهل الدنيا مثل ما أوت يا قارون يا ليت لنا مثل ما أوت يا قارون إنه لذو حظ عظيم لكن الذين يبتغون الله ويبتغون الدار الآخرة اولئك الذين قالوا يعني تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد ولا للمتقين هكذا اغتر قارون بما عنده فقال مال من قال الرجل الذي ارسل من قبل موسى مال الله عز وجل قال لا هذا المال لي هذا المال انما اثيته على علم عندي فجاءت كلمة عندي هذه كلمة خطيرة لانه ظن ان المال الذي يرزق به انما جاء بمجهوده لان كما تقول كتب السير والتنفسير ان قارون كان عنده ملكة في الكيمياء انه كان يحول المعادن الخصيسة الى معادن نفيسة يعني مثلا كالزئبق الى ذهب او هكذا فاغتر بعلمه وقال انما اتيته على علم عندي فكان عاقبة العادل لعاقبة وخيمة فخسفنا به وبداره الارض والعياذ بالله. كان نهايته الخصف انتهت قصوره ضاعت امواله ضاعه ونفسه سبحان الله. اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس. يعني الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أتي قارون. يا ليت لنا مثل ما اتي من مال. سبحان الله هنا علموا ان المقسم هو الله. وان الاعمال بخواتيمها. وان الانسان لا يتمنى الا ما عند الله من خير. لا يتمنى ان يأخذ نعم المؤمن يغبط يعني يتمنى ان يكون كفلان في العلم يكون كفلان في المال يكون كفلان في الجاه لكن لا يحسن ولا يتمنى ان تزول النامة من الغرض حتى تأوب اليه وتعود اليه او تذهب اليه ولكن نقول اسأل الله من فضله فلا تمنى الرجال ما فضل الله به بعض النساء ولا يتمنى النساء يعني لا يتمنى النساء بعض... يتمنى بعضنا ما عند البعض ولكن نسأل لها من فضل. الذي اغنى فلان قادر على ان يغنيني. والذي اعطى فلان المال قادر على ان يعطيني. اعطى فلان الصحة قادر على ان يرزقني هذه الصحة الى اخره. لان الانسان أم يحصلون الناس على ما اتاهم من الفضل. فالله عز وجل الذي قسم المعيشة في الحياة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فلا يتعملنا بعض الناس ما عند بعض الناس من نعم ولذلك نقول ان الانسان يجب ان تختفي من فوق لسانه كلمة عرض يقول عندي كذا وعندي كذا وعنما هي عند الله اساسا ولكن وكرك بها كامانة لينظر كما قال سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر لان الانسان ان اعطى قال ربنا وقليل من عبادي الشكور ليس كثيرا من العباد يشكرون الله عز وجل ليس كثير من العباد يحمدون الله على ما اتاههم من فضل ليس كثير من العباد لهاجة الصينتهم بحمد الله سبحانه وتعالى على النعم المطلقة والنعم المقيدة والنعم العامة والنعم الخاصة والنعم الظاهرة والنعم الباطنة واكبر نعمة ينعو بها عباد الله هي نعمة الإسلام نعمة أن نعرف الله سبحانه وتعالى نعمة أن نستقيم على طريق نعمة أن نتوب إلى الله عز وجل نعمة أن تأتينا بذ هذه الأيام المباركات التي نعبد رب العباد سبحانه وتعالى فيها سواء رمضان أو أيام نقترب فيها من الله عز وجل أو صلوات تصليها لله كل هذه نعم تستوجب شكرا من العبد حتى إن كريم الله موسى قال يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تنعم بها عليك قال طيب. الآن يا كريمي قد شكرتني إذا الإنسان عندما يعجز عن الإدراك فهو أبودك فإن العجلة عن الإدراك إدراك أحبة في الله هذه الكلمات الثلاث أنا قالها إبليس فطرد من رحمة الله لي قالها فرعون فأغرق والعالم الله في اليوم هو وجنوده عندي قالها قارون فخسف الله به وبخزائنه وبداره الأرض ولدنا أن ننتهي عن هذه الآفة الخطيرة وهذه الكلمات الثلاث المقيتة المبغضة التي تقوي صاحبها او تنهي نهاية صاحبها نهاية سيئة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفينا من افاتي السنتنا